قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كرامة كاتبين يعلمون ما تفعلون وقد مر معنا أن أي أحد يلفظ بلغة فإنما يمليه على الملكين والملكان يرفعانه إلى من إلى الله